Book 2 18 18 Sprzątanie domu التنظيف المنزل Dzisiaj jest sobota اليوم Dzisiaj mamy czas. اليوم عندنا Dzisiaj sprzątamy mieszkanie. اليوم ننظف Ja sprzątam łazienkę. أنا أنظف الحمام. أنا أنظف الحمام. موموش ما يسماخوت. زوجي يغسل السيارة. زوجي يغسل السيارة. جدي تششت رافر. الأطفال ينظفون الدراجات. الأطفال ينظفون الدراجات. Babcia podlewa kwiaty. Al-żadda taski zuhur. zuhór. Al-żadda taski z Dzieci sprzątają pokój dziecięcy. Al-atfal yurattibuna gurfata al-atfal. Al-atfal yurattibun gurfata al-atfal. Mój mąż robi porządek na swoim biurku. زوجي يرتب مكتبه. زوجي يرتب مكتبه. أنا أضع الغسيل في الغسالة. أنا أضع الغسيل في الغسالة. أنا أنشر الغسيل. انا انشر الغسيل يا براسويه برانيه انا اكوي الملابس انا اكوي الملابس окна są brudne النوافذ وسخه النوافذ وسخه podłoga jest brudna الارضيه وسخه الأرضية وصخة. الصحون وسخة. النظّينا سُمّ برُدنة. أمي أكنى. من ينظف النوافذ؟ من ينظف النوافذ؟ كتو من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ Meniu nodyw bylmek neselka hrbe i ja kto pozmywa naczynia Men jeylus suhunn men jakyle.